ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإن لَهُ أَسْمَاءُ ٱلْكِتَٰبِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا۟ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبكُم بِهِ ٱللَّهُ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 يمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غسرانك ربنا وإليك المصير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 فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يليه وأنزل التوريت والإنجيل من قبل من قبله ذا للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله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 فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ اِبَتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبَتِغَاءَ تَاوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الباب ربنا لا تزر قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة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 أصراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموال الله شيئا وأولئك هم وقود النار كذا بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذه الله بذنوبهم والله شديد العقاب للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبيس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتات فِئَةٌ تَنقَثِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ تَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَايَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّوَاتِمِ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنَّطَرَةِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنَّطَرَةِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَاللَّأْنَامِ ذلك متاع الحياة الدنيا ذلك متاع الحياة الدنيا ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قلوا نبئكم بخير قَوْمَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, وأزواج مطهرة مصير بالعباد الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم <الدنيا> دعين اهدينا صراطا مستقيما صراط الذين ان عليهم غير المغضوب عليهم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 الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار شهد الله ان انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قا لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب فاختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما داءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاد وَدَّ هِيَ لِلَّهِ وَمَا لِتَبَعًا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنِينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ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 بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ لَّيم أُولَئِكَ الَّذِينَ ابْتَغَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَا خِيرٌ وَمَا لَهُم مِّن الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم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 وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لا الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا وَأَنْتَ عَزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير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 لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْ ذِلَّةٍ وَيُحَذِّرُكُمُ وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا يعلموا الله ويعلموا ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 وما عملت من سوء إن تعدوا لو أن بينها وبين أمدا بين ذا ويحذركم الله نفسه والله فاتبعوني يحببكم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل طيعوا الله والرسول لَاؤ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنامت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالم فَآدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةٌ مِّن بَعْضٍ مِّن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عليم كما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها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 هب لي من لدنك درية طيبة إنك سميع الدعاء فنادت الملائكة وهو قائم يصلى قَمْ بِكَلِمَةٍ مِنْ اللهِ وَسِيدًا وَحَصُورًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونَ لِغُلَامٍ وَقَدْ بَلَغَ نِكْبَرٌ وَالْمَرْأَةِ كذلك الله يفعل ما يشاء قال ربي دل لي آيه قال آيتك ان لا تكون لمن نسف ثلاثه أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالنشي والبكار الله أكبر الله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قلتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذالِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ان قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه من اسمه المسيح عيسى بن مريم اسم المسيح عيسى بن مريم وجيا في الدنيا ولاخره من المقربين وَيُكَلِّمُ النّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصّالِحِينَ قَالَتْ رَبّ إِنّي أَسْأَلُكَ وَلَدًا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوريت والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئت قَالِدِنْ جِ تُمْكُنْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ إِنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ الطِّينِ كَيَأْتِيَ الطَّيْرُ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَائِرًا بِإِذْنِ الله مُبَارِئُ لَكِ مَا وَلَ بَرَصَ وَأُحِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَقُولُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُمْ مصدقا لما بين يدي من التوريت ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله بُكُم فَاعْبُدُوا هَذَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ